12. استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك يا طالبات وظيفتكنا أن تصممنا إعلانا تجارية ما هو موضوعنا يا أستاذة؟ ستبدأ العطلة بعد الشهر تقريبا ولهذا سيكون موضوع الإعلان هو العطلة أريد أن أتحدث في هذا الإعلان عن العطلة في شاطئ البحر الأبيض المتوسط طيب هل عجبكنا هذا الموضوع؟ نعم يا أستاذة وأنا أريد أن أتحدث عن عطلة قضيتها في السنة الماضية أستاذتي ويوجد كثير من الأماكن السياحية في شمال وطننا وتوجد في تركيا مناطق رائعة للسياحة حسناً، يجب علينا إعلان تاريخ العطلة. فمثلاً من بداية كانون الأول حتى نهاية كانون الثاني.